اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى وجعل جميع قوالنا وأفعالنا خالصا لوجهك الكريم أما بعد أن أركز أتي بقد سألي درس وسدو لنا كس الحجي سلماني الدروس المهمة لعامة الأمة تب الكتاب مالتيون هي شيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة أقدس تمرتات نقولا إزبتاز بالشيم هيبوها الشيخ من الباز رحمه الله تعالى باركس الدرس العاشر وسيدنا نرنى سدمة سنتات أبصالات مالتي سنتات نقبرو أبصالات باركس جعدت وسيدنا لما عندنا بتاع سريتغناء التمالتي العاشر التورق في التشهد الأخير وفي الرباعية وفي الثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى تعسريتي سنة خون زلا مالتي التورك التورك انتأيو اذا بتشاهد الاخير لانتكمل مالتي لكن بتتشاهد الاخير زي اذا تورك زي اول ترقم اغنوز دا كوف مبالغه كوف كتشمل مالتي اب مريت غوب مبالغه كوفيلكا اتاي يمانيتي امرت ططوتبلات ستخلا مالتي إذا تورك زياء الرسول صلى الله عليه وسلم أب رباعية أب تشاهد الأخير صلاة رباعية أربعة زل صلاة مالتي أربعة ركعة أزوخنا صلاة سنت ما أنت أخونها يا شباب نعم العصر أحسنت الظهر والعصر حنت لنا العشاء بقى خلت تتشاهد اللواء تشاهد الأول وتشاهد الأخير أبتأت تشاهد الأخير يا شباب زياء تورك زياء نقبرنا وشر ما بارك الله فيكم امريت قفنبل ملع بملع اغرنا يماني اغرنا نتخلى امريت مالتي ططو نبله اذا اتسقام اغرنا كن ملع بملع بصحتي يماني اغرنا نتوى لذلك اذا اتسقام ايت اغرنا صحتي أيضاً والثلاثية سنسترك عزل واشباب أين الصلاة؟ مغربي مغربي كل التتشاهدن اللو تشاهد الأول ركعتين مستقنة وتشاهد الأخير دمها مبل سالسيتي ما الذي حجبا جاء تورك نجبر زياء السنة طيب يا شباب الصبح تورك على لا إله هنا تو رباعية كونتين ثلاثية كون الذي الصبح راح تورك زي باللمر أبتات الشهود الأخير أبزهري عصري العشاء كمون المغرب تورك نقبر مالتي زي أتقدميتي كليتي نصب الرجل اليمنى حين الجلوس قفكن بالهم كلنا أبتا بين السجدتين زي السنة كله زي تايمانيتي ده نقبر مالتيو كنت تخلاه اما كنت تخلاه سواء اب ثلاثيه حتى بركعتين زغنه الصبح اب كل ذا يماني تقول لي زي تطوينا ما والتبريك على محمد وعلى ال محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. أبتشهد الأول أشهد وأن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمدًا عبده ورسوله زيارته واجبة. كابزننا على جنس الناي. كن كصنا خالينا مالتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد إذي قد سيناي ابتشاهد الأول سنة ابتقد قدامي تتشاهد ما لاتي أزينا طيب الثالث عشر الدعاء في التشاهد الأخير ابتشاهد الأخير التحيات مسأسرنا بدحرزي الدعاء نقبر إذي السنة مثلاً كابت أدعيانا يا رسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال يبلوني رب زي حافزنا دعاء نقبر سنة يخون مالتي كمون اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كنبلزون سننا يخون بدحري التشهد الأخير الرابع عشر من العسل الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأولىين أو أولين من صلاة المغرب والعشاء عاولنا هنكرم عليه زيسوا في صلاة الفجر أب السبحي وصلاة الجمعة أب جمعة وناتو جماعة كابزور في ليتبل كل تركة أبرزيون إنتاي خون على مالتي بارك الله فيكم عاولنا نقرأ مالتي تي Imam عاولي قرء وصلاة العيدين زون سنة خون عاولنا نكرء بكل عيد مالتي عيد الأضحى وعيد الفطر والاستسقاء ما يهبل نخبل وكلنا زون ركعتين عاولنا نقرأ مالتي وفي الركعتين الأولىيني من صلاة المغرب والعشاء. أبكلت ركعة. أبتاني من جمري هذا اللي هو ركعات المغرب والعشاء. أبجانت عن قبر مالتي. عولنا نقر عولنا نقر مالتي. طيب مغربته وين أبتاني سالسيتي قصينا نقر. العشاء ته وين الندى نايمة جارة شازلو أخلت ركعة سالسة رابعة ركعة نايمة العشاء قسلنا نقرأ أما زهري والعصر ها شباب عاولنا نقرأ ولا قسل قسلنا نقرأ مالتي طيب زيال سنة أخونا ألا مالتي لكن حدث مثلا رسعوه قسلوا قريم أب مغرب يخون أب العشاء أبتنكل ترى عمالتي أبز ساعة تزي بارك الله فيكم. إتأصلات وصحيحة كننت. تصلات زين؟ صحيحة. صحيحة. إتأ سورة الفاتحة ركنا. كنت لنا. لكن تعويل كان مقرئ سنة. إذا مالت كن سنة مؤكدة قدف يبلون زين قرزي. كم قاتام حد سب قن؟ رسيعوا مثلاً بين يسقراط لو مغرب كسيلو سقيده مالتي كغرب كله كسيلو قري عايب بلن أفسعت زي صلاة صحيح حتى إمام كونون رسيعوا كريوس سبحان الله ركوع وريد أفسعت زي صلاة صحيح مغنات عاول كمغرة سنة يوم طيب ما بالعصرة حمشنا الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء الإسرار قسلك هات قرّم مالتي بالقراءة في الظهر أب زهري زهري قسنا هنقرأ اللّنا مالتي والعصر كبون عصري قسنا هنقرأ اللّنا وفي الثالثة من المغرب سالسات المغرب سان كلت أنت يا أخونا مالتي جهر عو الكازقرة والأخيرتين من العشاء تاسالسيت المغرب قسلنا أنا قرأة تنقلت ركعنا العشاء ناي مجرا شاذ اللواد ما قسلنا أنا قرئن السادس ما سالسيت ربعي يخونا اللو مالتي السادس عشر مبل عسرت شدشت قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن كَبَلْ حَمْدُ لِنِيَزُلُّوا سُنَّيَ مُغْنَاتُتِي أَعْرَابِي المعروف الحديث هذا بِالْمُسِيء صلاته إذا أعرابي قلتف قلتفلوا ساقيدوا فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تأمي كلتي أركان واجبات علموا مالتي بقى خبتن أركان لتقصلوا مالتي وقرأ فاتحة الكتاب لأمه القرآن قرأ الحمد الحمد ذي أركون يا مالتي حتى نبوتاتنا ندتاتنا زي كل عبيتي أبوتات عبيتي اذي أعلمهم يقبأ مالتي سورة الفاتحة أما هم سورة الفاتحة هنون يزولون سلناي طيب أنا مثالك بكم ويحتوغ حدتكم حدث يمتدأ بارك الله فيكم الحمد تراح كاريو أب العشاب تاركع الأولى أبا خلونا صلاة وصيحة ولا لا صيحة فبقى تعم بال وي كاب صورة الفاتحة نني زل صورة تات كنت كر ازاي كنت قوم زل صورة الفاتحة راح خمت الرسول صلى الله عليه وسلم زبله لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب وفي رواية بأم الكتاب الحمد زي كر صلاة يبولني لمنه ازاي ماني طبعا زي تعلم عند حرقين عبيتها قاتمو زخون ذكر جروح قرر سجدي خيالي سلط كجفية بلو لكن تومز تعلمنا واجبناي نحن نعلمه نبوتهاتنا يخون نبو نديتنا أنت لا عقنس يوم والعياذ بالله زنبي خلونا يخون رب سلمنا ما لي هذا راح كمون كمي غير كا حمسجد كمي غير كا وضو كم مالتي كمون مع مراعاه بقيه ما ورد من السنن في الصلاه سوى ما ذكرنا ابز زي تغسنا من الله زي السنن تاع تزي كلكاتها حتى زي ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد كنبلز يا واجبه لكن كاب يزله ربنا ولك الحمد نسملنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت أنت أهل الثناء والمجد وأنت أحق من عبد وكلنا لك عبيدك كل زي سنائي كنت بوغو يغباعلاسي ماتم طلبه العلم بتحريزي انتهى الشيخ بن رحمه الله بذكاته ربنا ولك الحمد قد يفكر حديث ذلو دعات ازكار كما بعد الرفع من الركوع كبركوع مس دي مس ديبنان العلماتي مستملسنا خبركم في حق الإمام والماموم المنفرد زغانه نقول ملكتي نإمام نماموم تختلون إمام سق الزلو والمنفرد نبينه سق كل كلها نزي أذكار زي خنمتسؤو سنة يخونا فإنه سنة ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع ركوع نقبر كلنا مالاتيو تا سنة تسقون مالاتيو إذن أمن ذاك نحرز أبركنا مغاني إذن أتابعتنا فح لنا تسونا لنا تاسنا أتابعتنا فح كنب نقول لنكن أكبنا لنا لنا إذن أتابعتنا. كلنا. بتنبركنا خن حز كلنا كأنه البركنا خم زعترنا يا مالتي. ما لنا مالتيو. بللهم عن تي أبزيأت أخلنا بزعبة سنن الصلاة وسِدنا مالتيو وإن شاء الله هبزمت زلوا درسي بزعبة مبطلات الصلاة من صلاتنا زفرس ونجرات زي إن شاء الله خنوسدو صاب شعو ربي صاب شعو يسنا حناخمون أبتوحيدنا بسُنن كتيب لنا عند ربلكو أبزربع وجزاكم الله خير أكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته